نور الهدى ساطع من يديك وكن لي حنين وشوق إلي صل عليه ونور الهدى ساطع من يديك وكن حنين وشوق وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود وشوق إليك أصلي